فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم الكافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجور غير ممنون.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 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ول الأرض، فقال لها ول الأرض إتيَّ طوعا أوكرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماء في يومين وأوحى في كل سماء أمرها.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 في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحفوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا 1. Rجjena الذين آمنوا وكانوا يتقون 2. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 3. حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم, شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَسْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُولَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدة ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا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 قُولَ مِنْ مَنْ دَعَا إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَةً وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةِ إِذْ فَعَلْتِهِ يَأْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ كأنه وَلِيٌّ حَمِينٌ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 وَسَجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً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 طَبِلَ وَظَنُّ مَا لَهُمْ وَظَنُّ مَا لَهُمْ مِن مَّحِيصَ لَا يَسَأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لي لا يقول النهذي وما أظن الساعة قائمة ولئروجعت إلى ربي إن لي عدله للحسناء فلن ننبئ أن الذين كفوا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب الخليل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 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أفسهم وفي أفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء hi